حي هات اسمع وللا بالخا يا سكن حي زينب سكتي يا طفالي قومي يا زينب لاحت أهوالي ياختي يا زينب سكتي يا طفالي قومي يا زينب لاحت أهوالي قلبي تلهب قطع أوصالي صوت الونة فاضطر دلالي والله يا ساكن ابو الشيه مصيح الطفل ما يحتمي مل والله يا ساكن ابو الشيه دخل الخيم يم ومسح الدموع اللي تهل دخل الخيم يمخد دار ومزح الدموع اللي تهل صرخات لكن من داو الصرخات ينهد الجبل صرخات لكن من داو الصرخات ينهد الجبل ترضى بها الحال أطفال تصرخ أطفال هيها ترضى بها الحال أطفال تصرخ أطفال هيا تسمع وأنه بالخانة يا سكنة ايها تسمع ونه بالخيم يا سكنه المال المال المال المال صاحت زينب عباس طفل ضمي والله ضمي مال غير كياسور العلى السامي العلى السامي صاحت زينب عباس الطفل ضامي والله ضامي مال غير كياسور العلى السامي العلى عبد الله يا بي سلسانه لا حد ترجعنا عبد الله يا بي سلسانه لا حد ترجعنا ويصيح من يرويني ما الحال لاتركوني ويصيح من يرويني هل حال لا تركوني المائل ماي المائل ماي هي ها تسمع وللا بالخاء يا ساكنه